وَل قَدَرُ سَلنامُ سَابِآاتِنَا أَنَ خُرجِ قَوْمَكَ مِنَ الظّلماتاتِ إِلًَا النُور وَذَكرِرهُم بِأَامِ الل إِ فيِي ذَلِكَ لآ لكل صبار شكور